بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما ك ث ي ر ة وبعد تكلمنا قبل عن م س أ ل ة ا ل ه م ة في طلب العلم ونحتاج يعني بشيء يسير جدا عن ا ل ه م ة في باب العمل بالعلم لا شك أ ن ا ل ف ا ئ د ة من العلم الشرعي ليس مجرد جمع المسائل فقط أ و معرفه دلائل هذه المسائل و إ ن م ا أ ن ي ت أ ث ر طالب العلم بهذا العلم من حيث السلوك و من حيث باب ا ل ع ب ا د ة و كلما ازداد علما كلما ازداد تقربا الى الله جل و علا على هذا الناس في هذا الباب على ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف منهم من يزداد علما و لا يزداد ع ب ا د ة و لا تقربا إ ل ى الله و منهم من يزداد علما و يزداد عن الله بعدا و منهم من يزداد علما و يزداد الى الله قربا و ا ل أ خ ي ر ح ا ل ة ا ل أ خ ي ر ة هي ا ل ح ا ل ة ا ل ص ح ي ح ة و هي ا ل م س ت ف ا د ة من العلم أ ص ل ا ل أ ن العلم حجه لك أ و عليك ف إ ذ ا ر أ ي ت في نفسك أ ن ك كلما سلكت باب العلم كلما تقربت إ ل ى الله أ ك ث ر وزادت عبادتك وزاد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصت أ ك ث ر ف أ ن ت في خير ان طالب العلم لا بد أ ن يعرف و أ م ا إ ذ ا كان حالك كما قيل مكانك راوح لا ليس هناك تقدم ليس هناك إ ف ا د ة تلتمسها في نفسك ف أ ن ت على خطر فلا بد أ ن تعالج هذا الخلل العلم و س ي ل ة للتقرب إ ل ى الله جل وعلا وعندما نقول التقرب إ ل ى الله فهذا أ م ر متقيد ب ا ل س ن ة وهنا ننبه إ ل ى أ م ر ي ن أ م ا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ف إ ن أ ف ض ل العبادات التي يقوم بها العبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ث ل ا ث ة نفر قال أ ح د ه م أ وقد ا ل و ق س أ ل و ا عن ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها يعني ر أ و ا أ ن ه ا ق ل ي ل ة قالوا النبي صلى الله عليه و سلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ونحن يعني ضعاف نحتاج إ ل ى ا ل ع ب ا د ة فقال أ ح د ه م أ م ا إ ن ي أ ص و م ولا أ ف ط ر صيام الدهر وقال ا ل آ خ ر أ ق و م ولا أ ن ا م وقال الثالث لا أ ك ل اللحم يعني تقربا و في ر و ا ي ة أ ن ه قال لا أ ت ز و ج النساء فبلغ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هذا ا ل أ م ر فقال أ م ا إ ن ي اكل أ ص و م و أ ف ط ر و أ ت ز و ج النساء و أ ق و م و أ ن ا م في ر و ا ي ة و أ ك ل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني اذن المقياس الصحيح ل ل ع ب ا د ة و التقرب الى الله جل و علا هو م ت ا ب ع ة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في ا ل ص ل ا ة صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي قال في الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا أ ل ق ا ك م بعد عامي هذا لن تتقرب إ ل ى الله جل وعلا ب أ ف ض ل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك م خ ا ل ف ة النبي صلى الله عليه وسلم في باب ا ل ع ب ا د ة هو سبيل وطريق إ ل ى إ ي ش إ ل ى البدع إ ل ى البدع إ ذ ن لا بد في كل ع ب ا د ة نتقرب بها إ ل ى الله جل و علا لا بد من أ م ر ي ن ا ل إ خ ل ا ص لله سبحانه و تعالى و ا ل م ت ا ب ع ة للنبي صلى الله عليه و سلم لا بد أ ن تكون هذه ا ل ع ب ا د ة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم ا ل أ م ر الثاني الذي أ و د التنبيه عليه هو أ ن النظر في هذا الباب لا يكون بالنظر إ ل ى حال ما ورد عن أ ف ر ا د السلف في بعض العبادات فيقال فلان كان يختم ا ل ق ر آ ن أ و يختم في اليوم ختمتين مثلا فنقول قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يفقه ا ل ق ر آ ن من ق ر أ ه في أ ق ل من ثلاث إ ذ ن الواجب علينا هنا النظر إ ل ى الى س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم و ليست إ ل ى هذه ا ل أ ف ع ا ل أ و يقال فلان قام ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف ر ك ع ة في ا ل ل ي ل ة فنقول كما قالت ع ا ئ ش ة ما زاد النبي صلى الله عليه و سلم في رمضان ولا في غيره عن إ ح د ى عشر ر ك ع ة هذه هي صفته صلى الله عليه و سلم في ا ل ص ل ا ة إ ذ ن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم في باب ا ل ق ر آ ن في باب ا ل ص ل ا ة في باب الصيام في باب التعبد لله جل وعلا بجميع أ ن و ا ع العبادات يكون النظر في ذلك إ ل ى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم يقتفون ويقتدون به صلى الله عليه وسلم وما حصل من بعض التابعين أ و ما نقل عنهم من من بعض ا ل ز ي ا د ة في العبادات او الحرص على ذلك أو فهذا يدل أ و ل ا على همتهم ولكن لا يدل أ ب د ا على وجوب اتباعهم في ذلك أ و على الاقتداء بهم في هذه ا ل أ م و ر و إ ن م ا الاقتداء دائما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا ورد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ف إ ن الواجب على طالب العلم ان يحرص على تحقيق هذه ا ل س ن ة و لا ينظر إ ل ى الى غيرها إ ذ ن ي ت أ م ل طالب العلم دائما في أ ن يكون عاملا بعلمه قال الناظم عالم بعلمه لم ي ع م ل معذب من قبل عباد الوثن أ و ل من تسعر بهم النار هذا الحديث نظمه الناظم في في البيت السابق حديث ب هريره في مسلم أ و ل من تسعر بهم النار يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة و ذكر منهم العالم عجيب عالم و تسعر به النار و من أ و ل من تسعر بهم النار نعم قال يا رب طلبت العلم فيك قال لا إ ن م ا طلبت العلم ليقال عالم و قد قيل حصلت على الذي أ ن ت تريده في الدنيا طلبت العلم ليقال عالم و قد قيل ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم كان أ ب و هريره رضي الله عنه إ ذ ا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من هول هذا الحديث حديث عظيم ل أ ن هذا الحديث يتعلق ب أ م ر ا ل ن ي ة في طلب العلم و أ ن ا ل ن ي ة لله سبحانه و تعالى لا توجد نيات م ت ز ا ح م ة هنا ا ل ن ي ة لا بد أ ن تكون لله سبحانه و تعالى و لذلك قال بعض السلف عالجت نيتي اربعين س ن ة عالجت نيتي اربعين س ن ة إ ذ ا ا ل ن س ا ن يحتاج أ ن يعالج نيته دائما و لذلك طالب العلم دائما ب ح ا ج ة إ ل ى تجديد ا ل ن ي ة هي ليست ن ي ة في أ و ل طلبه فقط و إ ن م ا دائما يجدد ا ل ن ي ة يعرف أ ن هذا لله سبحانه و تعالى لكن لا ي أ ت ي ه الشيطان و يقول أ ن ت ا ل آ ن تطلب العلم لغير ا ل ا أ ت ر ك لا تزيد السيئات على نفسك لما سئل ابن جريد قالوا له لمن طلبت العلم السلام قال طلبت العلم يعني سئل فلان وفلان وفلان لمن طلبت العلم قالوا لله سئل ابن جريج لمن طلبت العلم قال طلبت العلم لغير الله كان صادقا قال طلبت العلم لغير الله ف أ ب ى الله إ ل ا أ ن يكون له ا ل إ ن س ا ن ربما في أ و ل أ م ر ه يحدث شيء من الضعف في ا ل ن ي ة لكن مع د ي م و م ة النظر في العلم حضور مجالس العلم يتفقه ويتعلم ويزداد قربه من الله جل وعلا ويبتعد عن وساوس وخواطر الشيطان ويبتعد عن سبل الرياء و ا ل س م ع ة ونحو ذلك يتقوى باب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة عنده فيخلص ب إ ذ ن الله لله سبحانه وتعالى قال فابى الله الا ان يكون له ا ا ا ل ن س ا ن محتاج أ ن يجتهد في باب ا ل ن ي ة و يحرص على أ ن ه يعني قالوا ل ل إ م ا م احمد ما النيه في طلب العلم قال أ ن تنوي رفع الجهل عن نفسك هذه من النيه ا ل ص ا ل ح ة تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك تطلب العلم تفيد الناس تطلب العلم تتقرب إ ل ى الله جل و علا بهذا العلم أ ن ت اليوم علمت س ن ة تعمل بها علمت ف ر ي ض ة تقوم بها و لذلك قال ابن مسعود في قول الله جل و علا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قال إ ذ ا سمعت يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف أ ر ع ل ه ا سمعك ف إ م ا أ م ر تؤمر به و إ م ا نهي تنهى عنه لا بد من انسان إ ذ ا أ م ر ه الله جل و علا ب أ م ر أ م ر ه النبي صلى الله عليه و سلم ب أ م ر أ ن يكون مبادرا إ ل ى هذا ا ل أ م ر لذلك جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه البغدادي الخطيب قال هتف العلم بالعمل ف إ ن أ ج ا ب ه و الا ارتحل هتف العلم بالعمل فان اجابه و الا ارتحل قال أ ه ل العلم العمل بالعلم مع ما فيه من التقرب ل ل ه جل و علا أ ي ض ا فيه حفظ العلم و مثال ذلك من أ د ع ي ة الاستفتاح استفتاح ا ل ص ل ا ة اللهم باعد بيني و بين خ ط ا ي ا ي و من أ د ع ي ة استفتاح ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر كبيره و الحمد لله كبيره و من أ د ع ي ة استفتاح ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك و تعالى جد ولا إ ل ه غيره هذه كلها من ا د ع ا ه الاستفتاح عندما تحفظ أ و علمت بهذا الحديث فعملت به لا تنساه لكن عندما يكون طلبك للعلم طلبا نظريا فقط ف ق ط علمت بهذا الحديث طيب لما ي تعمل به عملك بالحديث سبب لحفظه سبب لحفظه وهكذا في, في التسبيح بعد الانتهاء من ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة مثلا جاء سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أ ك ب ر عشر مرات جاء احدى عشر م ر ة احدى عشر م ر ة احدى عشر م ر ة جاء ثلاثه ثلاثين ثلاثه وثلاثين ثلاثه ثلاثه ثلاثه جاءت إ ذ ن ع د ة صفات أ ك ث ر من خمس صفات جاءت ف إ ذ ا طبقت هذه م ر ة وهذه م ر ة وهذه م ر ة أ ف ا د ت ك ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ م ا ا ل أ م ر ا ل أ و ل فهو امتثال فعل النبي صلى الله عليه و سلم و أ م ا ا ل أ م ر الثاني فهو حفظ هذه ا ل س ن ة لن تنسى م ر ة تقول بهذه ا ل ص ف ة و م ر ة تقول بهذه ا ل ص ف ة ا ل أ م ر الثالث أ ن ك تنوع ا ل ع ب ا د ة لله سبحانه و تعالى تتقرب الى الله بعبادات ك ث ي ر ة ليس ب ع ب ا د ة و ا ح د ة كما هو الحاصل عندنا ا ل آ ن و لذلك ا ل آ ن عندما ننتهي من ا ل ص ل ا ة دائما و قد تعودنا على ط ر ي ق ة واحده في في, في في التسبيح نجد أ ن ن ا لا ندرك شيئا منها حتى أ ن ن ا نسمع صفيرا من بعض الناس ما ما ما يدري ما, ما يقول تعود على أ م ر معين لكن لو أ ن ه قال اليوم لا الان ساخذ الذكر الثاني سيكون منتبها لما يقول ويقظا ومعتنيا بماذا يتكلم بماذا يتقرب إ ل ى الله جل وعلا إ ذ ن ا ل ه م ة في طلب الهمه في العمل بالعلم أ م ر مهم بل هو, بل هو المقصود من العلم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لم ا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أ ن تقولوا ما لا تفعلوا إ ذ ن الواجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرص على أ د ا ء ز ك ا ة هذا العلم أ و ل ا في نفسه بالعمل في العمل بالعلم فيحرص دائما على تفقد هذا الباب في حياته ا ل ع ل م ي ة و إ ل ا ف إ ن ه كلما ازداد من العلم معه جران العمل كان هذا دليل أ و ل ا على عدم ا ل إ خ ل ا ص ل أ ن من أ ب ر ز علامات ا ل إ خ ل ا ص العمل بالعلم و الاجتهاد في العمل نحن ننظر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كان أ ح د ه م يسمع الحديث ف م ب ا ش ر ة ي أ خ ذ به لا يتردد فيه يمتثلون أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم لذلك جاء في الصحيح عندما حرمت لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة حديث أ ن س قال فنادى المنادي أ ن ان الله و رسوله قد حرما لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة قال ف أ ك ف ئ ت القدور القدور التي تطبخ فيها قال و إ ن ه ا لتفور باللحم وانها لتفور باللحم ك ث ي ر ة أ قال والله ن ت أ ك د ثبتوا خلنا اليوم ن أ ك ل هذه ا ل و ج ب ة وبعد ذلك إ ن شاء الله ننظر في الخلاص حتى في تحويل ا ل ق ب ل ة جاء في بعض الطرق أ ن ه م عندما جاءهم ا ل م ن ذ ي فقال قد حولت ا ل ق ب ل ة جاءهم وهم في الركوع فاستداروا إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة وهم في الركوع ما قاموا س ر ع ة الامتثال ل أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم علمت س ن ة اعمل بها ف إ ن هذا سبيل إ ل ى حفظها و أ م ا مجرد أ ن يكون العلم مجرد حفظ ل ل ا د ل ة و م ع ر ف ة للمسائل و تفريعات فقط فليس هذا هو المقصود من العلم و الله أ ع ل م و صلى الله عليه و سلم